وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يسلون عليكم آيات ربكم يسلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بنا ولكن حققت كلمة العذاب على الكافرين قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس نتوى المتكبرين وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها